إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة وَلَا عذابك عَذَابَ عذابك يوم تبعث وَلَٰكِنَّهُ Allahu alaykum waardering van de wet. Ik wil de wet niet vergeten. you yeah. الشتاء وأرضها. وليس لشيء شيء عن قضاه تاوضه هو الله بال الخلق والخلق كلهم اماء له طوعا جميعا واعبدوا تسبحه طير الجوانح في الخفا اذا هي في جو السماء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 Wow. We من الظلم اول انكسار لله جل وعلا Al die te danken hebben aan mij, en te الرشرة وهو صائم وكان يعينه وهو العالم فَإِذَا رَبْتَ حَدَيْفِ اللَّهِ مَحَمَا جمال في تلك الصورة بكى وقال له لقد حولتم من ياتي وراءكم حذر ثقيله وصدق الجمال الصورة الصغيرة والمال القليل يترضى There's a big وسلام على عباده الذين اصطفا والحمد لله على رعدان جل وعلا Wanneer お more what will say having him the كتاب الله اخذ بعضنا يزدرون